وَماَا كانَ اللَّهُ لعجِزَهُ مِن شَيئم في السَّمواتِ وَلافِي الأرض وَما كان الظَّ لعجِزَهُ شيءَيئم في السمواتِ كان What you